مع كتاب مدارج السالكين ومع الجزء الثاني من منزلة الفناء وقلنا آخر ما تحدثنا عنه أن العلامة ابن القيم يضرب للفناء مثلا وهو فناء المحبة وفناء الخوف فيقول لو أن شخصا دعي من قبل سلطان باطش ومن قبل حاكم له سطوة ودعاه وأوقفه قال فإنه ينتابه من الخوف ومن القلق ما يجعله يذهل عن تذكر بعض الأمور ذهوله عن إدراك بعض الأمور لشدة وارد الخوف هو فناء الخوف وأما فناء المحبة أيضا يفقد صاحبه الإحساس بالألم أحيانا فمن حضر أو كان في ذهنه محبوب وهو قد آيس الوصال به قال لا يمكن أن أصل إلى هذا المحبوب وفجأة حضر عليه المحبوب فإن من وارد المحبة يحصل له نوع ذهول وقد ضرب لذلك بثلا بالنسوة لما قطعنا أيديهن في حضرة يوسف عليه السلام وما كان لهن شعور بالألم أو ما شعرنا بالألم لوارد المحبة والجمال فكيف بمن يتعلق بالله جل جلاله يقول نسبة كل جمال في الوجود إلى جمال الله وجلاله أقل من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس فالله واهب الجمال وإن الله جميل يحب الجمال ولذلك هذا في المواقف يقول ابن القيم وأما في المعارف الإلهية في التعامل مع الله فإن حالة البقاء أكمل من حالة الفناء الفناء الذهول والغياب عن إدراك الشيء هذا هو شنو؟ هذا هو الفناء يقول ابن القيم في المعارف الإلهية البقاء اولى والبقاء حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الكمل فانه صلى الله عليه وسلم شوف الدليل ده راى ليله الاسراء ما راى ثابت القلب رابط الجاش حاضر الادراك تام التمييز صح الرسول كان كده عشان كده ربنا قال ما زاغ البصر وما طغى البقاء أكمل البقاء إنك تشاهد جلال محبوبك وانت حاضر لا تغيب وتستمتع بذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهل العقول ويذهب الإدراك ولكنه كان حاضر الإدراك ورابط الجأش وثابت القلب وتام التمييز لو رأى غيره ما رأى لما تمالك نفسه ولذلك دليل اخر ايهما اشد حبا ليوسف امراه العزيز ام النسوه المتحب يا ترى؟ امراه العزيز ما قطعت ما قطعت يدها هي ما قطعت سمعتوا انه قطعت فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقفت بعيد قالت اخرج عليهن فلما رأيناه اكبر نور قطعوا ليه امرأة العزيز لماذا نجد ان امرأة العزيز عندها بقاء مع انها اكثر حبا لانها الفت النظر اليه دائما ما معاه كل يوم كل يوم يشايفاه كل يوم بيطلع وينزل فيها ولذلك مع انها اشد حبا وتعلقا ما حصل لها فناء وما هو عكس الفناء البقاء الفناء عكس شنو عكسه البقاء طيب يقول العلامه ابن القيم رحمه الله الهروي قال فناء المعرفه في المعروف ودي شرحناها وفناء العيان في المعاين ودي شرحناها قال وفناء الطلب في الوجود فناء الطلب في الوجود يقول ابن القيم شوف الكلام الرفيع ده من طلب شيء تلهفه واشتاق اليه فاذا وجده برد طلبه وفترت عزيمته الزول يقول لك انا ده لي حاجه بس كان لقيت ثاني ما دار حاجه طيب ويسافر ليها لما نلقاه بيعمل شنو خلاص ثاني لو قال لك حاي ما بيجي بيتمشى عليه ما افتح ما عليه أدركته قال ابن القيم معناها دفن الطلب في شنو في الوجود لكن قال شوف كلام ابن قيم ولكن هذا مع العارف بالله محال ليه قال لأنك كلما وجدته وجدت الله كلما ازددت له طلبا فلا يبرد طلب عارف لربه ابدا وهذا صحيح مية المية طيب لكن ابن القيم مفسر الكلام من تفسير لطيف قال فني طلبه في طلب محبوبه طلب الله اول ما اي نحن كلنا بنطلب اشياء لما نلقى بيحصل شنو بنعمى شنو بنبرد الواحد يقول لك العرس العرس العرس العرس اليوم النهار العرس العرس, العرس ها بعد ما يعرس تاني في شنو تجيب في العرس ده بس تاني في حاجة أه؟ كويس هاي يقول لك كده يقول لك أنا داير موضوع اطي هاتبه لمن يلقى يبرد لكن تجد المؤمن متلهف وطلبه الدائم لربه ومهما وجد من المعارف الإلهية والعلوم الربانية فإنه لا يبرد طلبه ولا تفتر عزيمته بل يزداد طلبا لكن ابن القيم قال من برد متى فني في طلب ما يحب محبوبه فإنه يبرد عند محبوبات الله التي يريدها منك ده معنى هذا الكلام طيب ابن القيم يقول شنو شو الكلام بتاعه اللطيف ده قال السلوك السلوك مع الله انت شغال مع ربنا صح؟ محتاج لمفردات يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اصبروا كما قال ابن القيم في النفس وصابر العدو يحتاج الى مصابره ورابط على ثغر القلب بحيث الا يدخل في قلبك خاطر لا يحبه وليك ولا يحبه سيد نعمتك فحينئذ قال ظهر في قلب المؤمن نور من اقباله على الله فاذا قوي هذا النور استولى على اجزاء باطنه فيمتلئ قلبه بنور مراقبة الله تعالى اخوانا في حاجة الناس ما قاعدين يجيبوا له خبر الصحائف الصحائف المكتوبة عليك في الصحائف كثيرة اي زول عنده صحيفة وكل انسان ألزمناه وشنو؟ طائره في عنقه بيعلق لك يوم القيامة في رقبتك طيب كده انت الصحيفة دي بدت مثل من اول يوم بلغتها سن التكليف والرشد المرأة اذا حاضط والصبي اذا احتلم رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يحلم منذ ان حلمت الى يومك هذه القلم جرى عليك فما هو حال صحيفتك فكيف تجد فيها ابن القيم يقول يستولي نور المراقبة على أجزاء الباطن فيمتلئ قلبه من نور التوجه بحيث يغمر قلبه ويستره عما سواه ثم يسري ذلك النور من الباطن فيعم أجزاء ظاهره فيتشابه ظاهره وباطنه وهذه الاستقامة أن يتشابه ظاهرك وشنو؟ وباطنك طيب قال كلام جميل فعلاً كلام جميل يقول رحمه الله في الفناء قال الفناء طبعا ابن القيم لسا الان هو بيشرح في كلام من في كلام الهروي بعد شويه حجب ابن القيم يدقق في ي... عنده كلام براو عن الفناء حنعرفه بعد شويه لكن يقول رحمه الله تعالى بعض الناس لا يتسع قلبه لاكثر من مشهد يعني قلبه ماسك في موضوع ما بيتسع لاشياء اخرى مثلا قال منهم من يقوى ويتسع نظره فيجد آثار الجلال والجمال المقدس في قلبه وروحه ويجد العبودية والمحبة والدعاء والافتقار والتوكل والخوف والرجاء وسائر الأعمال القلبية بقلبه ومنهم من تجده يلاحظ الأوامر والنواهي وهي حاضرة في جذر قلبه حيث نزلت الأمانة الأمانة نزلت وين؟ في جذري قلوب شنو الرجال وكذلك يلاحظ مراد الرب الكلام ده خلاصته شنو خلاصته إنه المؤمن لا يفنى لا يفنى لماذا لأنه الفناء مشهد روحي يخليك تنجذب بروحك حتى لا تعي بمن شنو بمن في الأرض يقول ابن القيم لكن المؤمن روحه مغمورة بمراحظة الفردانية والجلال والكمال والجمال وقد استغرقت روحه محبة الله وشوق إليه ولكن قلبه في, في ذات الآن مغمور بالخوف والرجاء والحب وملاحظة معاني الخطاب الإلهي طاهر القلب عن سفاسف الاخلاق مع الله ومع الخلق فبذلك يصير عبدا بروحه وعبدا بقلبه وعبدا بجوارحه طيب اشوف الكلام ده خلاص الكلام ده كالاتي اسمع نقل ابن القيم كلام لطيفنا وقد نقله ايضا في منزلتي المحبه عن ابي بكر الكتاني قال اجتمع الشيوخ علماء في مكه في موسم الحج في موسم الحج شنو اتلموا ابن القيم عنده فهم راقي للحج انك اذا حججت الى المشاعر ينبغي ان تحج اليها بالمشاعر بيه مشاعر ها الباطنيه مزول يقول لك انا عندي شنو مشاعر مشاعري شنو عاليه مشاعر ما تسمعوا المشاعر دي اصل المشاعر ما سمعت بها يقول لك الاحاسيس وشنو والمشاعر الاحاسيس والمشاعر ابن القيم يقول لك تحج ما تمشي قل لك أرمي ترمي ترمي بيفهم تبيت في مزنفة بيفهم تجيف بيفهم تطوب بيفهم تذبح بيفهم لذلك يقول شنو شوف ابن القيم ده لطيف جدا مناسك الحج إما زول يكون مفرد وإما متمتع وإما قارن قال ابن القيم يبغي التمتع مفردا في حبه متجردا يبغي شفيع قراني قال شوف الكلام ذا كيف قال مفرد إفراد حب يبغي التمتع مفردا في حبه متجردا يبغي شفيع قراني يعني كلام عجيب قال فتراه بالجمرات يرمي قلبه في الجمرات الناس بيرمو اشنو الحص هو مع الحصحاص برمي قلبه فتراه بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل زمان في كل الأزمنة هو حج لأن الحج هو قصد الله وأنت ينبغي أن تكون قاصدا لله في كل شنو في كل الأزمنة والأحوال يا السلام شو الكلام قال جلس هؤلاء العلماء ومعهم الجنيد فتكلموا في محبة الله والذين آمنوا أشد حبا لله كان الجنيد أصغرهم أصغر واحد في فتكلم الشيوخ جميعا فقيل له هات ما عندك يا عراقي قال له ورين فهمك شنون للمحبة دي فقال أطرق ساعة ثم دمعت عيناه الدموع جرت وقال عبد ذاهب عن نفسه ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرق قلبه أنوار هيبته وصف شربه من كأس وده وانكشف له الجبار من أستار غيبه فإذا تكلم فبالله وإن نفق فعن الله وإن عمل فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو لله وبالله ومع الله فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد الموضوع انتهى قالوا عيد لكم تاني أطّق ساعة ودمعت عيناه وقال عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه سبحانه وتعالى ناظر إليه بقلبه أحرق قلبه أنوار هيبته وصفى, له وصفى شربه من كأس وده وانكشف له الجبار من أستار غيبه فإن تكلم فبالله استعين بالله ويتكلم وإن نطق فعن الله وإن عمل فبامر الله وإن سكن فمع الله فهو بالله فهو مع الله ولله وبالله رأي شنو الكلام ده كلام تقيل الكلام ده كلام تقيل انت تسمعه ما بتفهمه إلا تطبقوا تصل المرحلة دي تذهب عن نفسك ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم لأنه ده المهم جدا ابن القيم ليه جاب النقطة دي قال في ناس يقول لك أنا منجذب مع ربنا ولا يقوم بتكاليف سرعية إنما العبودية أن ينجذب قلبك لله وأن تتعلق روحك بالله وأن تقوم بأداء حقوق الله وأن تأتي بها بها كما كانت. ياخد كلام كلام جميل. واحد قال لي أنت ناسيب ابن القيم دل. كان بيأكلوا شنو؟ قلت لقيت قطع الشك ما كان بيأكلوا طماطم بيدكوا دي أنا قطع شك 100% لو كان قط بيأكلوا طماطم بيدكوا وكسر بيويكة. كان رؤوس تقيلة ما كان قالوا كلام قدرده كويس. قال لي النازل كان بيأكله النازل كان بيصومه هل تقال شنو هاي ذا كلام النازل بيصومه صح ألا ما صح طيب الدرجة الثانية من درجات الفناء قال الهروي فناء شهود الطلب لإسقاطه وفناء شهود العلم لإسقاطه وفناء شهود العيان لإسقاطه قال ابن القيم هذا الفناء عجيب ده مختصر جدا شرح مختصر ما هو تكلم عن فناء الطلب في الدرجه الاولى وفناء العلم فيا شنو العيان هنا قال فناء سقوط الطلب يعني هو طلب الله حتى فني في مراد الله يعني صار لا لا مراد له الا, إلا شنو إلا مراد الله هذا يسمى فناء الطلب يسقط فناء الطلب بمعنى يسقط النظر في ان له فناء قال فناء شهود الطلب لإسقاطه يسقط شهود سنه لا يسقط الطلب ولكنه يسقط سنه شهود الطلب ما انت طلبك لله قلنا ما له يتوقف لا يتوقف لكن شهودك انك طالب لله ينبغي ان يتوقف هذا عنده يعني ان تطلب الله دون ان تكون مشاهدا لانك طالب له وكذلك العلم وكذلك العيان الدرجة الثالثة برضه مختصر شديد بعد ذلك ندخل في كلام من القيم يقول الهروي الفناء عن شهود الفناء وهو الفناء حقه شائما برق العيني راكبا بحر الجمعي سالكا سبيل البقاء كلام جميل كلام جميل شديد طبعا يا أخواننا قالوا إلا في مباراة الساعة كم في ناس قالوا ميهنا قالوا إلا العشد يا شيخنا في مواعيده بالله ما التلتلنا وكذا نحن لن نحضر المبارض من قولة تيت بالله يا شيخ نمت تأخرنا ذي كل مرة تسعة آه... تمانية إلا تمانية إلا الأذان الأذان الإقامة الإقامة بعد ذلك دار تنظم خلي الناس بشي يشوفوا كورتهم والله بعدين البلد كله أعلام البلد أيز ولا أعلام بالله وحي والله ناس كبار بيش نباتهم شهدين الأعمال اعلام وحي مين كويس <تصفيق> انت الحاصل شنو ما سمعنا يا أخوانة ما بيعزنوا علينا وشهدين أننا يعني نغير الدرزه ولا ولا حد غريب خلاص البلد انا استغربت البلد كلها اعلام لكن اعلام الهلال اكثر من المريخ الظاهر البلد كلها حلاله بالظاهر ولا والذين عندهم قروش ما عارف لكن البلد كلها اعلام ناس زرق اعلام صفر وحمر وناس اعلام هناك. هنا هنا اسمه ازرق ولا شنو هو اللون ازرق اللون بتاعه ازرق فده كلام جميل جدا طيب قال فناء شهود الطلب في نجا قال الفناء عن شهود الفناء يعني هو في هذه الدرجة الثانية فني مراده في مراد الله وفني طلبه في طلب مرضات الله فلا يرى ولا قيمة لمطلوب ولا مراد إلا ما كان مرتبطا بالله إذا وصل هذه المرحلة ده الفناء الأول الفناء الثاني ألا يشاهد هذه المسألة الفناء الثالث ان يفنى عن الشعور بالفناء ما هو؟ قال الفناء عن شهود شنو؟ فهنا الفناء عن شهود الطلب شهود الطلب في الفناء ما يشهد انه هو يشهد انه فني لكن ما يشهد انه طالب هنا ما يشهد انه شنو؟ حتى انه فني ولذلك يقول شنو؟ يقول لانه اذا بقي شعور بالفناء ما تم الفناء قال ابن القيم يقولون اخر من يموت ملك الموت صح اخر من يموت شنو يكتل الناس كلها بعدين بيجي هو شنو هو بطوق الموت بطوق الموت هو هو يعني ذاته نفسه وكذلك اعلى درجه في الفناء اسقاط شهود طلب طلب الفناء واسقاط الشعور بالفناء ده ده معنى كلامه قال اشاكذا قال شائما برق العيني الشائم الشام الشيء إذا نظر إليه من بعيد شائما برق العين برق العين معنى نور الحقيقة يعني ينظر إلى نور الحقيقة الربانية من بعيد ابن القيم استدرك عن الهروي قال وليس هنالك أنوار ذات إلهية فإن هذه لا يدركها أحد في الدنيا إنما هي أنوار القرب والمراقبة والحضور الكامل بالشعور مع الله الفناء الجد كويس؟ راكبا بحر الجمع الجمع التخلص من التشتت واتكلمنا عنه كثير التفرق تكون بتعبد ربنا لكن ما جمعت فكرك ولا قلبك ولا همك عليه فهذا يعني جمع القلب والفكر والهم على الله وعلى مراده طيب قال سالكا سبيل البقاء يعني من هذه العبارة نستفيد ان البقاء اعلى من شنو أعلى من شنو لأنه أعلى درجات الفناء يسلك بها شنو سبيل البقاء وبالمناسبة الدرس القادم من, من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة البقاء تعال بعد ابن القيم لحد هنا ما قصر شرح كلام منه قال شنو لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين مدح للفظ الفناء ولا ذمه ولا استعملوا رفضه في المعنى المشار إليه البتة ولا جعلوه غاية ولا مقاما قال وقد كان القوم القوم منه الصحابة بكل كمال أسبق وإلى كل غاية محمودة أسرع قال شوف الفهم لا ننكر اللفظ مطلقة ولا نقبله مطلقة. قال لمدة فيه من التفصيل لبيان صحيح الفناء ومعلوله. الفناء فيو جزء شنو؟ آه؟ إخواننا ذي متعب. الكلام جايدة متعب المناسب. ركزوا معي. الكلام جايدة متعب شديدة. طيب. يقول اسمع كامنة؟ قال الفناء المشار إليه استهلاك الشيء. استهلاك يعني هلاكه. في الوجود العلمي والذهني ده الفناء مثلا يقول لك اخوانا لو قلنا فلان ده فنية عبد الله لحد ما فنية هل هو فنية ولا قاعد الفناء في المعنى وليس في الذات الفناء فناشنو ركزوا عن فناء المعنى وليس فناشنو الذات ما انا بعبد قاعد اعبد اعبد وبيجيت مندمج شديد ومتعلق بالله شديد أنا قاعد في الدنيا ولا موتت قاعد وين الفناء إنما الفناء في الوجود العلمي والذهني فنية الإرادة فنية الشهوة فنية التعلق بغير الله فن... هكذا هذا هو الفناء هلاك الشيء في الوجود العلمي والذهني قال أهل الزيغ والإلحاد يقولون وجوده شوف الكلام الخطير ده ده قالوا ناس في السودان ولا يحد يمتوروا فيه يرددوا والناس ما فهمون يقولون وجود جميع الموجودات هو عين الوجود الحق وجود جميع الموجودات هو عين الوجود الحق بمعنى ما ثمة وجودان وجود الله ووجود المخلوق سواء فالمخلوق هو الله والله هو المخلوق بس كده قالوا وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. يقول لك ألخلت الكلب منه معنى تجلى الله سبحانه وتعالى وقدرته في هذا الكلب فلو أنك عبدت الكلب لكنت عابدا لله لأن الوجود كله وحدة واحدة وديل اسمه وحدة شنو مذهب وحدة شنو الوجود حكمه كفر وضلال وإلحاد وزيغ وخروج عن الملة وكفر بالله الواحد الأحد لماذا لأن الخالق خالق والمخلوق مخلوق الرب رب والعبد عبد ليس كما قال قائلهم العبد رب والرب عبد ألا ليت شعري من المكلف الكلفتان منه ولذلك بعد ذلك يسقطون التكاليف يقول لك الكلف ذاته من ادم ده وكذا قاشنوا إن قلت رب فذاك حق وإن قلت عبد فأن يكلف ده كلام خطير جدا ده استعمال الفناء المذموم ابن قيم قال أما أهل التوحيد والاستقامة فيشيرون بالفناء إلى أمرين أحدهما أرفع من الآخر يشيرون شنو بالفناء إلى شنو إلى أمرين أحدهما شنو أرفع من الآخر شو الكلام الجميل ده قال الأول قال الأول الفناء في شهود الربوبية والقيومية تفنى لا تجعل لنفسك قيمة تهلك نفسك تطهد نفسك تحتقر نفسك أماما قيومية الله وربوبيته. هي شنو؟ قال تشهد تفرد الرب بالقيومية والتدبير والرزق والخلق والعطاء والمنع والضر والنفع وأن جميع الموجودات منفعلة لا فاعلة وما لها منها فعل وإنما هي محل لجريان ربوبية الله عليها إذا شهدت هذا المشهد يحصل شنو؟ قال خمدت منه الخواطر والإرادات ونظر إلى القيوم الذي بيده تدبيره تدبير الأمور وبيده كل شيء عندئذ يشهد ذلك فيعبده ولا يعبد سواه فهو ساع في طلب الوصول إليه قائما بالواجبات والنوافل الأمر الثاني وده أعلى من الأول الفناء في مشهد الألوهية والفناء في مشهد الألوهية هو حقيقة الفناء أن تفنى إرادتك أن تفنى إرادتك عن إرادة ما سوى الله ومحبته والإنابة إليه والتوقل عليه وخوفه ورجائه وتعظيمه وإجلاله إلى آخره طيب ابن القيم يقول شنو؟ بعد الكلام ده قال القلب إذا خلا يا إخواننا نحن مشكلات جروبنا ما له ما صافية لله نحن إخوان نحن مشكلتنا كلها الجروب بتاعتنا فيه في إيمان لكن في أشياء تانية شركاء شنو متشاكسون في القلب جوا كرة وأندية وفنانين ومسلسلات وأفلام وروايات وفضائيات وصور ومشاهد وعلاقات و... وأحزاب وشيوخ ده كل قلوبنا رايك شنو ده أشان كده عارف في ناس المدارج دي ولا بيفهموها لأننا ذكرنا قاعدة لا يعرف المدارج إلا من درج لا يعرف المدارج إلا من درج الزول المشى في المدارج وعاش القيم دي عاش الفناء ده شوف الكلام كيف يقول يقول إذا خل القلب من الاهتمام بالدنيا والتعلق بها وما فيها من مال أو رياسه أو صورة وتعلق بالآخرة شوف الكلام الخطير ده وتأهب للقدوم على الله اجهز إنه ما أشهده الله يخي دي أحد يعمل كيف زهدته دي؟ قال وتأهب للقدوم على شنو على الله عز وجل فذلك أول فتوحه وتباشير فجره قال عند ذلك استحضر وأيقن بلقاء الله قمة فناء الألوهية أن تستيقن بلقاء الله قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كتحم فملاقيه تلاقي الله هل تلاقي الله بشنو والله يا اخواننا ما قاعد نستحي والله ما قاعد نستحي يعني عندنا من التقصير وعندنا من التفريط وعندنا من الضعف ما عندنا مع علمنا أننا سنلقى الله يوما ومع عدم تاهبنا واستعدادنا للقاء الله تعالى قال ايقن انه سيسال عن كلمتين هي خلاصه الدين الله قال الله يسالك عن كلمتين ذا الدين كله ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين الله بيسأل إذا اكدت إن كنت حجيب بين يدي الله وبسألك من الكلام ده قال لابد له بعد ذلك أن يتنبه لطلب معرفة معبوده والطريق الموصل إليه ففتح له بعد ذلك باب الأنس والخلوة وهكذا قال شنو كلام حجي أقول لكم بعد شوية غريب جدا قال لك العبد لما يصل درجة من التعلق بالله يتخيل كل صوت يسمعه يدل على الله قال ابن الكيم ما تقول هذا كلام بتاع خرافات. ابن القيم قال كان هنالك رجل يجلس امام بئر والناس ينشلون الماء من البئر بشنو بالدلو وكان للحبل مع البكرة صوت فقال لهم ماذا تقول هذه البكرة قالوا تقول اش قال انها تقول الله الله هذا ما اسمعه في اذني سمع صوت البكره وقال في اضاله زي بيقول الله الله البكره تمجد الله الثاني سمعه شنو شنو شش كر سمعه كر يا اخوانا الليل درس داجه بلو كلام تقل خلاص الظاهر عليه كويس انت هزول ما تمشي تسمع عليك البكره تقول الشيء الآن يقول ما الشيء كان أنت ما عشت في أعمارك أنت تحس أن الوجود كله يسبح الله ويمجده طيب في المشهد الذي نتحدث عنه هو مشهد شنو؟ الفناء في الألوهية فناء في مشهد الألوهية الفناء في مشهد الربوبية أن تشهد هيمنة الله على الخلق والكون طيب والفناء في مشهد الألوهية هو أن تشهد أن يفتفن إرادتك عما سوى الله ومحبته وان وعن تفنى عن الإنابة إلى غيره وسواه والتوكل عليه لا على غيره وهكذا قال قلنا ابن القيم قال واعلم أن القلب إذا خلى من شنو من الاهتمام شنو بالدنيا كان قال إذا حصل هذا قال تسد عليه الأبواب التي تفرق همه وتشتت قلبه فيأنس بها ويستوحش من الخلق تلقاه ما تحب الاجتماع بالناس تلقاه يحب أن يخلو بالله دائما قال يفتح له دفن الألوهية والعبادة يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها يجد فيها من اللذة والراحة أضعاف ما أضعاف ما يجد أهل اللهو في لهوهم ونيل شهواتهم إذا دخل إلى الصلاة شوف الفناء ده ودى الله يخرج منها كيف الكلام ده كده أي زرية نفسه عندك كلام يدو ولا ما عندك إذا دخل في الصلاة شنو ودى الله يخرج منها يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله فلا تجده يشبع من كلام الله أبدا إذا سمعه إذا سمع كلام الله هدأ قلبه قال كما يهدأ الصبي إذا أعطي ما هو شديد المحبة إليه يفتح له في شهود عظمة متكلم ده الفناء الحقيقي يسمع كلام الله يستحضر أن المتكلّم من؟ الله سبحانه وتعالى جلاله وكماله وصفاته ونعوته ويستحضر بقلبه معاني خطاب رب له يا أخواننا الله من يقول لك يا أيها الذين آمنوا أنت منهم معنى الله قاصدك ويتكلم معك عديل دار شنو انت الله تقول لك عديل هل انت تستحضر هذه المعاني اخواني يؤسفني اقول شنو اقول الناس في وادي وهذه المعاني الراقيه في شنو؟ في, شنو في وادي شنو في وادي اخر طيب يفتح له في باب الحياء من الله قال فيستحي من الله في خلواته وجلواته ويرزق دوام المراقبه للرقيب ودوام التطلع إلى حضرة العلي الأعلى يا السلام يا أخي يا السلام يفتح له دوام المراقبة للرقيب والله إذا كان لقينا ثاني ما ذلك تبقى قضيتك مداوم لمراقبة الله مع شنو مداوم لمراقبته وأنه مطلع عليك إنت تشد له معك طوالي تلقاك كلامك معدود مشيك معدود تصرفاتك معدودة ما تصرف حاجة بتجيب إشكال في الآخرة قال يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريف الوجود بيده سبحانه فيشهده مالك الضر والنفع والخلق والاحياء والإماتة ماذا بعد ذلك قال فتتخذه وكيلا وترضى به ربا مدبرا وكافيا المشهد ده وصلت وصلت, وصلت قال من وصل شوف الكلام الجميل له من وصل مشهد القيومية لا يحجبه الخلق عنه ولذلك قال كلام عجيب قال يجد كل شيء في الخلق يناديه كل شيء في الخلق شنو يناديه يقول له شنو يقول له اسمع شهادتي لمن أحسن كل شيء خلقه أنا صنع الله قال كان شاف المويه دي منحدره قال المويه دي صوتي بيقول لو أنا, انا صنع الله المطر دي بتنزل يسمع السحاب دي بيقول له انا صنع الله والله اقول لكم حاجه في واحد جاب لي مشهد بتاع فيديو شفته بعيني دي اسد خاتنو في قفص والناس واقفين بيتفرجوا عليه جوا قف يزعر والله واضح الله الله الله راشل والله سمحت في دي يرفع يفتح حجمه يخوف يقول الله رايك شنو ها كويس فبالتالي هكذا قال في النهايه اتصل لشنو ابن القيم بدا يتكلم عن ثلاثه اشياء عن علم اليقين ويتكلم عنها في منزله شنو اليقين وعن عين اليقين وعن حق اليقين قال علم اليقين هو أن تشهد كل هذه المشاهد بقلبك وأن تلامس قلبك تكون جواك متمكنه منك طيب أما عين اليقين أما عين اليقين مشاهدة وأما حق اليقين مباشرة بمعنى واحد أنت تتفق فيه قال لك في حاجة اسمها تفاح مدردم شفت الطماطم قلت لأي قال لي زيت الطماطم انت صدقته ده اسمه شنو علم اليقين جاب ليك التفاح قال لك يا التفاح مسكته في يدك ده شنو عين اليقين خطيته في خشبه وقرمته ده حق اليقين ذاته تاني <تصفيق> كويس وكذلك العلوم والمعارف الالهية ابن القيم يقول عين اليقين مشاهدة وحق اليقين مباشرة وهما في الدنيا لا يكونان لأحد أبدا لأنه من الذي يستطيع أن يقول أنه رأيت بعيني رب العزة والجلال وهو الذي قال لا كدركه الأبصار وهو الذي قال لموسى إنك لن تراني عرفت طيب قال ابن القيم قال تصل لمرحلة شو زود ساق الناس دي كيف ربوبية وألوهية ومحبة وقيومية ومشاة ومراقبة وحياء تصل إلى درجة قال أن تستمر وأن تواقف ببابه سبحانه وتعالى تكون واقف بشنو؟ قال لا تلتفت يمنا ولا يسرة ولا يجيب غير غير الله يكون واقف كده بس شوف الكلام اللي قاله قال انت بتستمر في المقامات دي لحد ما تصل تجيب شنو قدام شنو قدام الباب لما انتهف قدام الباب ما كتلفت تاني بس تقابل الباب ده ما تعين كلي ولا تعين كلي بس تجيب قدام الباب ده يقول ابن رجب كلام عن الباب قال شنو ابواب الملوك لا تضرب بالأيدي ولا تطرق بالأحجار ولكن بنفس المحتاج فكل ما ازداد نفسك لله حوجة فتح لك بابه رأيك شنو رأيك شنو يا الكلام ده لو كان حضر المصرين كان قالوا الله الله ولا بقولوا شنو هم كويس قال ليك أبواب الملوك يا أخي رب العز والجلال العظيم في الدنيا دي في زر دمشي خبت باب رئيس بها يقول ده شنو تقول لان ده الرئيس رئيس هملا يا زور تقابل رئيس كيف أبواب الملوك لا تضرب بالأيدي ولا تضرخ بالأحجار ولكن بنفس المحتاج وانت تظل واقف على الباب شوف الكلام اللطيف الجيد قال ابن القيم والله ده كلام جميل ومن توهم أنه وصل فقد انقطع شوف في التعامل مع الله يقول لك أنا وصلت دي أدوب انقطع ما وصل يا السلام عليك يا ابن القيم يا أخي ده ما زول خطير شفتك كيف طيب قال السالك الى الله طيب ما بقول أنا وصلت. ماذا يفعل قال هو دائما في سير الى الله يفنى من المال والصور والرئاسة والناس معذبون بها يعني هم الناس تكاتلوا في السلطة وهي يقول لهم يا ناس شنو دي حاجة فارغة تلقى يقول لك الناس الماله تقول لك ده الكرسي يقول لك كرسي شنو يا اخي بالله خلينا بلا كرسي بلا كلام فارغ بعيد من النوم. هم معذبون بها قال وذلك قبل حصوله وحال وصوله وبعد وصوله إلى الله جل وعلا في تستير دائم وفي عمل مستمر يا السلام نختم يقول العلامة ابن القيم آخر الكلام قال أسمع الكلام ده وصل المرحلة بعد ذلك شنو يطلع شوف التعبير الجميل ده في أفق قلبه تطلع شمس التوحيد الشمس في الدنيا بتطلع وين في الأفق في أفق شنو في أفق الشرقي العابد المتنقل في المنازل المترقي في الطاعات والعبادات الملازم للذكر المداوم على مراقبة ربه دائما قال يطلع في أفق قلبه شمس التوحيد فينقشع بها ضباب وجوده ويضمحل ويتلاشى ذاته وحقيقته تلاشت عن تعظيم وإجلال فهو في احتقار دائم لربه احتقار دائم لنفسه في لاجل ربه جل وعلا وده غايه الفناء اذا انت الكلام ده سويته تكون سويت الفناء يعني شنو باختصار شمس التوحيد دي تطلع في افق القلب فتبدد ضباب وجودك لا تحس ان لك قيمه مع الله ما عندك قيمه شنو فيزل عنده قيمه مع ربنا ما... ما عندك قيمه مع ربنا فتحتقر نفسك في ذات الله وجنبه دائما تكون محتاجه اي حاجه لالله لأ تسويها وكانك انت مقصر فيها وطالب من ربك التوفيق والاعتذار يا سلام الكلام ده كان حصلته تكون حصلت شنو الفناء بذلك نكون قد انتهينا من منزلة الفناء بكلام ابن القيم وكلام من وكلام الهروي ومنزلتنا القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي منزلة شنو البقاء بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا